ما يستفيد منها شيء فأنا أريد أن أشتري له هذه البضاعة المعروضة برخص وأبيعها على حسابه هذا التصرف فيه روايتان كما سبق مثل بيع ماله هذا اشترى له وذاك باع مثلها الرواية الأولى تقول لا يجوز. والبيع باطل من أصله والبضاعة ترد على صاحبها الرواية الثانية تقول يتوقف على إجازة صاحب الدراهم إذا قابله قال يا أخي أنا عندي لك عشرة ألاف ريال أمانة محفوظة في الصندوق لكن أعرض بضاعة صفتها كذا وكذا فرأيت أنها مربحة فأحببت ان أشتريها لك فاشتريتها لك بعشرة الألاف التي عندي فقال له احسنت بارك الله فيك اقر هذا انا صح وان قال لا ما ارضى بطل البيع هذه صورة وصورة اخرى اشترى بذمته لصاحبه غير هذه ستأتي. فإن اشترى له شيئا بغير ابنه بثمن في ذمته ثم نقد ثمنه من مال الغير صح الشراء لأنه تصرف في ذمته لا في مال غيره ويقف على إجازة المشترى له لأنه قصد الشراء له فإن أجازه لزمه وإن لم يجزه لزم من اشتراه لأنه لا يلزمه ما لم يأذن فيه والبيع صحيح فإن اشترى له شيئا بغير إذنه بثمن في ذمته نفس الصورة السابقة الصورة السابقة نقد فيها عشرة الألاف التي عنده لزيت هذه مثلها الا انه اشترى المشتري بذمته قال انا اشتري منك هذه البضاعه بعشره آلاف ونواها في خاطره أنها لزيد هذه الصوره البيع فيها صحيح ولا تلزم زيد وإنما هي تلزم المشتري نفسه إن رضيها زيد له صارت له وإن لم يرضها له فهي للمشتري نفسه الذي تبرع بالشراء واضح الفرق بينهما الأولى اشترى بعين ماله بعين مال زيد هذه فيها روايتان هل البيع صحيح ويتوقف على إجازة صاحب الدراهم أم البيع باطل قولا والراجح الإجازة صحة البيع مع الإجازة إذا أجاز كقصة الدرهم عروة بن الجادي رضي الله عنه الصورة الثانية ما نقد دراهم زيت وإنما اشترى المشتري بذمته ونواها في قلبه لزيت نقول البيع هذا لا إشكال فيه البيع صحيح لأن الرجل اشترى هذه البضاعة بدراهم بذمته لكن في قلبه أنه نواها لزيت فنقول اعرضها على زيد إن قبلها زيد فهي له وإن لم يقبلها فهي لك أنت أيها المشتري والبايع باع وانتهى البيع صحيح إن الأولى نقد دراهم زيد فتوقف على الإجازة الثانيه اشترى بذمته ما سمى دراهم زيد ولا غيره فإن اجاز زيد فالبيع له والشراء له وان لم يجز فالشراء للمشتري نفسه وهذا كثيرا ما يحصل مثلا الاخ مثلا يعرف ان اخاه يريد كذا فيشتري بذمته لاخيه يقول رايت سلعه تباع وانا عرفت انك تريد مثل هذه السلعه فاشتريتها لك فان اجاز فهي له للمشترات له وان لم يتجز فهي للمشتري نفسه ولا يبطل البيع في هذه الصوره نعم. فإن باع مال غيره وهو حاضر فلم ينكر فلم ينكر ذلك فهو كبيعه في غيبته فإن السكوت ليس بإذن فإنه محتمل كغير الإذن فلا يتعين كونه اذنا والله أعلم. فإن باع مال غيره وهو حاضر فلم ينكر ذلك فهو كبيعه في غيبته الرجل واقف وبين يدي سيارته فجاء رجل آخر ووجد بجوار السيارة رجل ظن أنها له فبدأ يساوم مع غير صاحب السيارة وصاحب السيارة ساكت يتفرج عليهم وهم يتبايعون سيارته ساكت ثم إن المشتري والباية اتفق على القيمة وذاك ساكت ينظر اليهم ويتبسم قام المشتري واخرج الدراهم ودفع هذا الرجل البائع استلم الدراهم والرجل واقف يراهم تفرقوا جاء مشتري السيارة الذي دفع الدراهم قال اعطون سيارتي انا دفعت لها خمسين الف قيمة قالوا من باعها عليك قال باعها علي شخص واقف عندها قال السيارة سيارتي قال حتى وان كان سيارتك فانت واقف عندنا ومقر بهذا البيع ساكت فهل يلزم هذا البيع يقال انك يا صاحب السيارة ساكت وتراهم يتبايعون سيارتك وسكت دليل على اقرارك لا يقول انا لست بفتاة بكر سكوتي اقرار انا انبي عن نفسي ما يصلح ان تجعلونني مثل البكر التي تستحي انا اراكم ومنتقد عليكم في تصرفكم في سيارتي ولم اقركم واعرف انكم من تواخذ سيارتي بالقوه فتركتكم تتبايعون وتسلمون وتستلمون وانا ساكت طيب حينما كنت ساكت ما اقررتنا على هذا اقول لا ما اقرتكم اليس السكوت اقرار يقول لا السكوت ليس اقرار لمثلي وانما السكوت اقرار للفتاه البكر عند التزويج تستحي تقول نعم اوافق على هذا تسكت فسكوتها اقرار اما انا فلا انا ما ارضى ان ابيع سيارتي بخمسين ولا باكثر من هذا وخذ دراهمك ممن سلمتها اياه هذا حال الحالة الثانية بدا له أن يوافق هو في الأول غير موافق لكن لما جاءوا إليه ليستلموا السيارة فكر أن هذه البيعة مناسبة فقال بارك الله لك في بيعتك خذها فالبيع صحيح متوقف على الإجازة فإن اجاز صح البيع وإن لم يجز فالبيع غير صحيح ولا يقال إن سكوت الرجل إقرار لأن هذه ليست بقاعدة ولا مضطردة وإنما هي تصدق على بعض الأشخاص فبيع ماله حال سكوته وحضوره وعدم معارضته لا يلزمه بالبيع ان راى البيع مناسبا فله الحق ان يبيع ويقرهم على هذا وان راى البيع غير مناسب فمن حقه ان لا يبيع وترد الدراهم على صاحبها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل إذا أردت أن أطوف أكثر من سبع هل أصلي لكل سبع ركعتين أم يجزئ ركعتين لأكثر من سبع أولا نعرف أن صلاة الركعتين بعد الطواف سنة من سنن الطواف لو, صلى لو طاف سبعا ولم يصلي فطوافه صحيح أو طاف أكثر من أسبوع مثلا لأن الطواف يسمى أسبوع أسبوعا أو أسبوعين يعني سبعة أشواط لو طاف أكثر من أسبوع ولم يصلي فلا بأس الطواف صحيح لأن الصلاة بعد الطواف سنة من سنن الطواف وليست واجبة ثم إنه إذا طاف أكثر من أسبوع وصلى لكل اسبوع ركعتين فحسن وان صلى بعد طوافه كله ركعتين فقط فلا بأس بذلك يجزي الا ان عليه ان يجدد النيه كلما كمل سبعة يعني ما يصلح ان يعد اربعة عشر او, سبعة أو احدى وعشرين او ثمانيه وعشرين مثلا لا بل يميز كل اسبوع عن الاخر بالنيه يقول اذا مر بين يدي المصلي شخص هل تقطع صلاته ام ينقص اجرها اذا كان يصلي نافله وما مقدار السترة التي يجب أن يتخذها المصلي في المسجد الحرام إذا كان يصلي نافلة النبي صلى الله عليه وسلم شدد في المرور بين يدي المصلي في قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر قيل لأبي هريرة أربعين يوما شهرا سنة قال أبيت أبيت يعني هذا اللفظ الذي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم والخلاف بين العلماء رحمهم الله في المسجد الحرام هذا شرفه الله هل يلزم له السترة أو لا قال بعض العلماء تلزم السترة في المسجد الحرام وفي غيره وفي مكة وفي غيرها آخرون قالوا لا تلزم الستره في المسجد الحرام لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم وورد أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يصلي فيريد أن يسجد فتريد الجارية ان تمر فينتظر حتى ترفع قدمها فيسجد في مكان قدمها ولكثرة الزحام والناس فيه وصعوبة المرور احيانا او تعذر المرور احيانا الا بالمرور بين يدي المصلي فلذا قال العلماء بعضهم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام لا حرج فيه واما ما عداه فلا والمسجد النبوي وغيره من المساجد سواء يعني ما يقال هذا في المسجد الحرام والمسجد النبوي لا المسجد النبوي كسائر المساجد يلزم فيه الستره ويحرم فيه المرور بين يدي المصلي يقول هل يجوز تكرار العمرة في اليوم او بعد يومين تكرار العمرة في اليوم او في كل يوم او في عدد ايام رمضان كما يفعل بعض الناس هذا جهل وعبث بالمناسك وتلاعب لان العبادات وصفتها توقيفيه ما يصح للمرء ان يتلاعب من تلقاء نفسه يعتمر في اليوم عمرتين عمره في الصباح وعمره في المساء او عمره في الليل او عمره في النهار هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك او عن احد من الصحابه او اقره النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا لا يجوز هذا لا يجوز لأن هذا من العبث ونقول القادم إلى مكة يحسن أن يقدم بعمره ومن كان في مكة لا يحسن أن يخرج للإتيان بعمره إلا إذا طال به الزمن كان من سكان مكة وبقي زمنا طويلا في مكة وأحب أن يخرج للعمره فهذا رخص فيه بعض العلماء وكان أنس ابن مالك رضي الله عنه إذا حمم رأسه يعني سود ونبت شعر رأسه خرج للحل واعتمر وحلق رضي الله عنه فقالوا مثلا المقيم بمكة إذا أحب أن يعتمر يخرج للحل ويعتمر أما من قدم مكة بعمرة فلا يحسن أن يخرج للاتيان بعمرة أخرى وإنما بدل ما يصرف هذا الوقت للخروج للذهاب والعودة وإلى آخره يصرفه في الطواف وهو خير له يطوف ويكرر الطواف لأن الطواف في البيت صلاة وقد أباحه الله جل وعلا في كل وقت. صفه راتبه الظهر التي قال عنها صلى الله عليه وسلم لن يلجا النار احد صلى قبل الظهر اربعا هل هي بسلام واحد ام بينهما تشهد ام تسلى ركعتين ركعتين ونفعل بينهم ويفصل بينهما بسلام الافضل ان يصليها بسلامين ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم، فإن صلىها الأربع ركعات بسلام واحد صحها. الحديث صلى أربعة، وفي حديث آخر صلاة الليل مسنا مسنا، وفي رواية صلاة الليل والنهار مسنا مسنا يعني ركعتين ركعتين. فالأفضل أن يصليها ركعتين ركعتين لأنه أضبط وأبعد عن السهو. فإن صلى أربع ركعات بسلام واحد فلا بأس. يقول هل يلزمني ركعتين طواف ركعتين طواف في غير طواف العمره وهل يلزم ان يكون الطواف سبعا اولا لا يلزم لكل طواف ركعتين وانما يستحب يستحب استحبابا ان تصلي ركعتين بعد كل طواف استحبابا ويلزم ان يكون الطواف سبعا سبعة أشواط فلا يصح أن تطوف شوطين أو ثلاثة أو خمسة بل يلزم أن يكون الطواف سبعة أشواط هذه سمة الطواف الرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ما حكم الصلاة بين السواري في المسجد الحرام نظرا لكثرتها وصعوبة تحاشيها يكره هذا إلا عند الحاجة يكره الصلاة بين السواري لأن الصلاه بين السواري يكون خمسة سبعة ثلاثة أربعة وكلما طال الصف وأفضل فإذا كان هناك حاجة مثل أيام المواسم وكثرة الحجيج وكثرة الناس فنعم يصلي المرء بين السواري ولا حرج عليه لأن فيه توسعه لمن خلفه واما في غير الزحام فلا ينبغي ان يصلي بين السواري ويكون مكروه الصلاة صحيحه ان شاء الله فهل التفريق بين البقره وولدها بالبيع معسيه التفريق بين البقره وولدها لا البهائم ما في حرج في التفريق بينهما لانها تتاثر له ساعه قليله ثم تنسى يقول ابن الرجل من الامه لمن هو هل هو عبد ابن الرجل من الامه ابنه ابنه لصلبه وهو مثل سائر اولاده يرثه كما يرثه اولاده مثل ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم من ماريه القبطيه هو ابنه عليه الصلاة والسلام يقول شخص لديه امتان وهما ام وابنتها هل يجوز لهذا الرجل ان يطاهما لا يحرم عليه ذلك ولا يجوز لانه لا يجوز ان يطلع المرء على فرج امراه وابنتها او امها او كل من لا يجوز الجمع بينهم فلا يجوز للمرء أن يجمع بينهما في ملك اليمين كما لا يجمع بينهما في النكاح يسأل عن بيع البنوك للسيارات وهي ليست عندهم هذا لا يجوز أن تشتري من البنك أو المؤسسه سيارة لا يملكونها وإنما إذا اشتريت ووقعت معهم واتفقت على كل شيء ذهبوا وأخذوها لك من المعرض أو أعطوك قيمتها وقالوا خذ استلم السيارة من المعرض الفلاني وادفع لهم الدراهم في هذه الحال لا يجوز لأنهم باعوا عليك ما لا يملكون ثم أعطوك القيمة فكأنهم باعوا عليك هذه الخمسين الألف أو أقل وأكثر بخمس وخمسين ألف وإنما دخل كلمة التقسيط والسيارة وكذا وكذا تمويه لأنهم ما باعوا عليك سيارة وما يملكون سيارة وإنما أعطوك شيك بخمسين ألف للمعرض الفلاني تروح تشتري منهم وتشتري من غيرهم وكذلك هم باعوا عليك ما لا يملكون حتى لو كتبوا الشيك باسم صاحب المعرض أو صاحب السيارة بعدما توقع أنت على البيع معهم وعلى التقصيط إلى آخره كل هذا لا يجوز بل تصحيح البيع أن يأخذ السيارة ويستلمها من دوبهم. ثم يبيعوها عليك بعد استلامهم اياها يقول ما حكم شراء بيت مبني بقرض الربوي المشتري اذا كان شرى شراء صحيح فلا يؤثر عليه التعامل السابق ربوي او غيره لان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهود وهم يتعاملون بالربا وقد يشتري منهم شيء دخله شيء من الربا فلا حرج في هذا لانه لانه اشترى شراء صحيح فانت اذا اشتريت هذا البيت الذي يملكه صاحبه بقيمه محدده ودفعت القيمه فشراؤك صحيح ويقول زوج الام هل يعتبر محرما لزوجه ابن الام لا زوج الام ليس محرما لزوجه ابن هذه المراه لأنه أجنبي فزوجته زوجة الابن اجنبيه هو محرم لبنت المرأة محرم لبنت المرأة بنت المرأة ربيبته لكن ليس محرما لزوجة ابن زوجته بل هي اجنبيه منه إلا إن كان بينهما رضاع هذا رضع من لبن هذا الرجل مثلا كان يكون ابنه من الرضاعة فهذا محل خلاف يقول الأخ عندي سلس البول ولكن ينقطع بعد التبول بخمسة عشر دقيقة. عندما أكون السؤال عندما أكون خارج البيت وأخشى أن تبوتني الصلاة الله أكبر الله أكبر.